Aguz bil Allah min al shaytan ar rajim.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 قَلِيلاً مَّا تذكرون؟ وكم من قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا قالوا إنا كنا ظالمين فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غالرين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون we de rug van het huis om te En سَلَامٌ يَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وخلقته من طِينٍ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 waar je de ga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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من ثوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 119. فدلاهما بغرور 110. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 قل إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَكُولُونَ على اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قل أَمَرَ رَبِّي بالقسط وَأَقِيمُوا وجوهكم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ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 يقولون على الله ما لا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعته ولا يستقدمون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 أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. كلما دخلت أمم لعنت أختها.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 ولنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون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 الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا تتم تحزنون وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مما رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ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 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ على عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هل يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ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 المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 ربكم على رجلي منكم ليُنزِركم ولتَتَّقوا ولعلكم تُرْحَمونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِيقٍ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 ان من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفه ولكنني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين 121-أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ 122-وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوْحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بسطة لعلكم تفلحون قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ من ربكم رجس وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا من سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُونَ اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عذاب أَلِيمٌ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 118. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 119. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المجرمين وَإِلَى مدين أَخَاهُمْ شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون ها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبه المفسدين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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانتا خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون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 118. يَهْدِ يهدل يَرِثُونَ يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء عَلَى بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون عَلَيْكَ تلك القرى نقص عليك من أنبائها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 قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين 118. عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين تُنك بِكُل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال وَأَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ 125. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون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 La, op papier, in Haïti, in Common Arbjola, in Common Arbjola, in Common Arbjola, in Common ربنا لم جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك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 فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَّ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ بِمُوسَى أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرُنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلى هؤلء وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب. يقتلون أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أَفَاقَ قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين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 وَاتَّخَذَ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يروا أَنَّهُ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Welam, en kiep en we hebben een we Komen we terug naar de kerk? قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا 16- وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرنة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 119. عَنِ عن الَّتِي التي كانت حاضرة الْبَحْرِ البحر يَعْدُونَ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا كَذَلِكَ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا نَاعَتَهُ عَمَّانُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ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 وَالَّذِينَ يمسكون بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ المصلحين وَإِذْ نَتَقُنَ الجبل فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا ما أتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم قالوا بلى شهدنا 119-أَوْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 110-أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نَبَأَ الذي آتيناه آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 119. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 110. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن 119. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم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 Sterker nog, dan ik u dat ik hier dat ik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 فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أَنفُسَهُمْ ينصرون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 فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدين يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها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 والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 110. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وترى ينظرون إليك وهم لا يبصرون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 ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون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 وَإِذَا قرئ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وَأَنصِتُوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدر والآصال ولا تكن من الغافلين